وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنَّ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ